ووَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّنَا هَـبِ عَشْرِ فَتَمَّ مِنْ قَوْتُ رَبِّهِ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهَا رُنَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ